فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا هما على الأرض زينة لها لنبلوهم, لنبلوهم أيهم أحسن عمذاك فَإِنَّ لَجَاهِلُونَ مَا عَلَى الْأَصْعِدَا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا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 سلطان باين فَمَنْ أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكنف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم فَقَا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهَا فِي ظِلِّ اليمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فهو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 وَإِذْ طَلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَّلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُون بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمَثَلِكُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ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 ي ي عَلَكمُ يَوْ يَْجمكم أَ يعيدُكمُ في مَِّلَنم وَلاتُم فحُ إًِا أَبَذَ وَكَذَلِكَ عَثَرنَا عَلَهِم لعَلَمُ أَن وَضَم وَهِ حَُم وَأَ السَّاعةَ ل ريبَ فيِيه إِذ يَتَنَا ذَعونَ بَنَهُ أَمْرَم فَقَاوا بِنُوا عَلَيهِم بُنْيَانَا رَبْبُهُم عَلَمُ بِهِمْ قَالََّينَ وَلَوْوا عَلَ أَمرم لََاتَّخِذًاَّ عَلَلِم مَسْتِدَا يَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلِ الرَّبُّ أَعْلَمُ ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء أو غائراء ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولني شيء إني فاعل ذلك ودا إلا أن يا شا ء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي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 دَن ل اللَّالِ مِ نَا وَحَالطَ بم سُادَِا وَإِن يْتَغثُ يوافُ بِمَا إِكَمُه يشوج بسَ الشَّر وَسَأَْتْ نُتَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا مُضِيعُ أَجَرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ويلبسون ثيابا خطرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب وحسنة مرتفقا النِ بِلَهُمَّ فَلَوضَ وَجُْنِ جعلنا لِحَد مَا جَتَين مِن أَعنَ بون وَحَخَفنَاهَُا بِنَوخل وَحَفَفناَاهُماَا بنَوفْلِ وَجَعلنَا غَينَ مَا زَووع كِْلتَجََّتَين آتَت أُكُه وَلَم تَْلِم وَفَج جَررنَا خِلَ لَهُ مَا نَهَا رَ وَكَانَ لَُْ ثَمَرٌُ فَنْقَالَ لِصافِبِه وَو وَيُحاوِرُوه أَنَ أَْثَرُ بِنْ كَمَ لَْ وَأَعَزُّنَ فَْرَ وَودَقَلَ جََّكَهُ وَوِوظَالِمُ لِنَفْسِهِ قَالَمَا أَظُم وأن تبيد هذه أبدا وما أظن الساع تقائمه ولا اردت إلى ربي لأجدا خيرا منها منقلبا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 اتِيَ نَخَيْرًا مِن جَنَّتِكَ وَيُرْسَلُ عَلَيْهَا وَيُرْسَلُ عَلَيْهَا حَصْبَانٌ مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ وَأُحيطُ بِمَثَرِهِ فَأَصْبَحَ يَقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا آنَ فَقُمْ فِيْهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً وَلَمْ تَقُلْ لَهُمْ فِئَتُهُمْ صُرُوْنَهُ بِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَا يَتُرِ اللَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقُبًا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن انزلناه من السماء فاختلق به نبات الأرض فاختلق به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء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 وَضِ الكِت فَتَرَ المُجرر مِينَ مشْفقينَ مِ مَّ فيِي وَيَطُولونَ يا وَلَ تَنا وَيَطُولونَ يا وَيلََنَ م لِهاتَكِ تَغِ يادِرُ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 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر رب أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو سَلَامٌ وَالْمِنَبَذَا مَا أَشْهَدْتُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عِزًا وَيَوْمَ يَقُولُنَا ادْعُوا شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَزَعَمُوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا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 وذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي ما قدمت أداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراه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 وَتِلكَ القُراء لَ نَّوُم لََّا أَظُلَمُ وَجَعَم لِمَنْ لِكِهِمَّوعدَا وَإِن قَالَمُ سَالِفَتَهُ لَا أَبَ الرَّحوحَحَ أَبِلُ وَمَجمَعَ الْ البَحرْ رَيينِ أَوْ أَمبُ حَكُمْبَا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 فور تداعى على انسانهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا اتي الىه رحمه من عندنا وعلمناه وعلمناهم لدنا علما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 قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ هَتَى أُحْتِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَانطَلَقًا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 ق ل تُآخِذني بِمَا نَسيتُ وَل تُرقُنيِي مِنْ أأَمْرعُ الصراب فَ قَلَ ق حتىَت إذَا لَغُلَم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 قد بلوت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينظر قام قال لو شئت لتخنت علي اجرا قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك بتوير ما لم تستطع عليه صبرا اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلاع فكان أبواه مؤمنين خنشن أي يحقَ وَم قُلَ وَكفرر فدَنا أي يبَدلَمَا رَّم مَا خَرًا مِنْه زَكتَ وَأَقَرَبَ رحما وَأَمَّا الْجِدَعُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمًا وَكَانَ أَبُوهُمًا صَانِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ ويبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن زل قرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا فِي في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا.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 وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطَلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطَلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا فِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطُنَا بِمَا لَدَيْهِ قُبْرًا ثُمَّ أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونيما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن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 آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرق عليه قطرا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 الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع فحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اوريا لا اعتدنا جهنما من الكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالافسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا أُلَاائِكَ الذيين كَنْفَ بِ آياتاتِ رَمُّم وَلِقُ فَحَابِ قَنْط أَعمالُ فَحَابِ قَنْطَ أَغَالُ فَل نُقم لَم يومَطامَةِ ذَلِكَ جَنسَعُ جَنَّمُ بِمَا كَفَُ ذَلِكَ جَنسَ أُم جَهَنَّمُ بِمَا كَفَ وَتَوْخَ وَتَخَذُ آياتاتِ وَرسُنهُ الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبهون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لا نفيذ البحر قبلا ان تنفذ كلمه ربي ولو جنا بمثله ماذا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد